بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملايين وتوقّف الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.